تقول ما حكم سمع الأناشيد الإسلامية؟ الأناشيد الإسلامية لا بأس بها بضبط، لا بأس بها بضبط. ألا يكون مبالغ في المؤثرات التي التي فيها؟ ثانيا ألا تكون ديدنا في الصباح والمساء، في الليل أناشيد، وفي الصباح أناشيد، وفي الظهر أناشيد. أين الوقت للمادة العلمية ولالمادة الوعظية والمادة الإيمانية؟ لا بأس من حين إلى حين بسماع بسماع الأناشيد خاصة تلك الأناشيد التي تدعو إلى مكارم أخلاق. والجهاد في سبيل الله وإلى مكارم مكارم الأخلاق. أما بعض الأناشيد فضره أكثر أكثر من نفعه ولا نستفيد منه. لا نستفيد منه شيئا. فأقول بضابط شرعي. بضابط شرعي. ألا تكون هذه الأناشيد مبالغ فيها بالمؤثرات الصودية حتى أصبحنا والله كأننا نتخيل أن فيها موسيقى. بعضها بالمؤثرات أصبحت كأنها كأنها موسيقى. وهي ليست موسيقى. لكن لكثرة التوسع في التردد. وفي الصوتيات وفي المؤثرات والصدا والمداخلات أصبحت كأنها كأنها موسيقى فلا بد أن أن تبتعد عن مثل هذا ثم ألا تكون ديدنا في الصباح في الصباح وفي المساء.